كل سوينا لله. المنيرة، أبو شيخ أولاد ربنا ترح البركة فيه أرم في، يوسف بس نخليه. الحج بناي، بناي. فارحة ثاني يوم لي. حد يشحت فارحة واحد خبص. يوم اربعه وعشرين و بعض اربعين دعوه عنه معهم حبيبه حدودعفر كفره ليبه امك كفره ليبه السلام علي يا ليله بتعطي الناس وبحرم الناس واحد تجيلو بوابتك والتاني بكرتيله كاس العبرة مش بالعمل الرجع على الإخلاص باب الخبون انفتح والباب نلوش ترباس يا مالك الملك تتزين شر الوحش معنا يَمِينِ مَن وَصَّلَكَ أَقْرَبُ غَارًا وَيَجِدُ وَجْهِيَ عجل والتعزيم بغل عمر يذهب متى يشتفي من كل فؤاد وَأَنَّ الْجُمُوسَ رَوْيَةٌ مِنْ سَلِكَ كَرَبٌ غَرَامٌ وَأَجِدُنَّ وَاسْتِيَابُنَّ وَالْوَعْدُنَّ تعذيب به العمر يزغ فلا الوصل يحيي ولا الهجر قاتلي ولا الموت لو كان لي قلبا لعشت بواحد وتركت قلبا في جواك يعزبه Shall I bend the knee for such a thing? But you are the one اشهرت في يد طفل العفور تزوك مرار الممى والطفل يلعب لا لطفل ذو عقل لطفل ذو يا رق لحاله ولا طيب مطنوق الجراح فيضربه ما لمندي غير انك سيدي وائر اضطربت عن وهب يضل عن الحقيقه, الحقيقة سكور سكور خيال والحروف ضمائر الحب فيه وحب وحب فسرنا نبضة يمضي, يمضي بك عبر الزمان كلاب أنا أنت الذي أعدي وأقصد بالبدايات أنا, أنا إقول حال. وشفيت من فيك الحنان وعشت في أحضان قلبك فاتل سيحصل المسلمين سيحصل المسلمين عم الحق بصري العبيد عم الحق بينما بشكوش حضر و بنو حمرا حتى نوسا عسل حق محي حضر حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق والأمير محمد <تصفيق> خضر والأمير يوسف حسن خضر والاستسر عبد حاج سعيدنا الصار خوام أحمد طحمد قوة خوام أحمد حجازنا وخوام أحمد سعيد عبد العجو ابو أبلغيت الحضر منوروني تصاعد دعاء وكل و So ha تكتر تتردد ولا تمرض على ما لا أو لي؟, او لي انظر بعين الكمان وشوف قطيلة العشق <تصفيق> لله السلطة رابع العدويه ودي لما أداها الحلو هي داخل الحال الله رفع الله عنها الحجاب وشاف جمالها في الحضره, الحضرة الالهيه قلت له بحبك يا الهي بحبك لا لا نطمان في جنتك ولا من خوف من عذابك والله بحب ذاتك لذاتك منزه عن صفاتك اسمع قلب لربها ايه يا في ابو الغير حلوة الزكر لمن يحضروا اهله ولد كواهل ورام نادى على اهله ومين يشيل الولد في الحال غير اهله اهلك لا تهلك You, you, you. Yeah. And يا رب تطبنا ساعة للأطلق إن ربت المال والعزة المقير إن ربت المال في بارك داني والفوز العظيم سلب لا تبالي أمرك للحكيم وعد يا كنوا الله يا برقت المعالي وان رزقك في دار ابن من العظيم تظل عظيم سلم لا توبى استغفر الله وطلبوا و الله طالوا و الله طالوا قاموا سوره من الطريق يا كل حاجه يا ابو الغني اخويا احمد يا شيخ يا سلمه اليك واعلم ان حالي وحالك لا, لا يخفى يخف عليك امرك, أمرك يا بني سلمه اليك واعلم ان حالي وحالك لا يخفى علي أمر ورزق وعمري أمان ما بيدي للمرجع والمآل موكول نعلي وعلم يبني آذم قدري يابين اللا الله ألا خط الأمير محمد محي خط والأمير يوسف حسن خط اللي بيمسوا مصباحا عم الحاجة بسرعي العوين عم الحاجة محي خط الحق احمد خضر الحق حسن خضر عم الحق هارون خضر الحق ابراهيم خضر الحق هاني عمر الحق سعيد عطن النصاري وخالحق محمود محمد حجازي وخالحق الشعيب وخال سيد حسن ابو الغيث والمحسوبين عليه ابو الحق عبد المنعم عبد الشطور خضر اللي ربنا الحمرا حتى ننساها انا عرفت الهوى انا عرفت غوا وقلمت قلمت قلمت قلمت قلمت دع من عدى احبك حبيبي ده حب الهوى وحب الليالي انت اهدى اللي زى وححب الهوى فكشفك لي الحجر حتى اه واما الذي انت اهل اللوم فشغلي من سوى أرم فيهم ما درم فيه خل حقي شفت الشمس خل حقي بريح حمادية اللي حضر حوارني ان شاء الله واحد خبصه برم فيه وأما الذي أتأمل له فشوف لي بزكيد. عب من سواه، فلا الحب في زواجك لي، فلا الحب في زواجك لي، ولكن لا حد في زواجك. خلق عصص أرد بربع السور شلت يا جار دم قبل بالله. الله والي ملا والحارس الله والحارس الله, والحارس الله. توسل العاصر <توصل> إلى <العصر> <توصل اللي> صره تتوسل لسزن يمكن يرفع عدن يمكن يصفح عدن <ألك نوت وصلي> ركعتي ركعتي لله ودايب في نعنى يقبل لو يقبلك يقبل لو يقبلك الله يقبلك الله يوم العداله العرض على السين يقبلك امام للك للك للك للك للك للك سيد حسر يا بلغير يا ما لله الرجال يا ما لله الرجال الحب السو على برج بحر لايه اللي باويش كره ويش كره بالله رصيد مبارك بو رصيد مبارك بو مبارك المراكب عالين بيبقى قاعد في بير لكن بيشوف النبي سيسنى النبي بالعين كويدج ودي سبك على عيني كويدج ودي سبك على عيني اجي وانا خوفي لكنه شيء يا كل الملك بنظره تعي كل الملك بنظره تعي وام بل بل في طريق أهل البيت الرجال تردون لبيح الصنبر يرسع لك ولا مين يرسع لك ولا يا وسعي جرح عليك طرطر اخب فيك كل المباليك سيدي يا من كل المباليك يا أبا ربعي وانا وانا وانا أنا أنا, انا انا انا انا مش, مش لاقي لا دو علتي دو علتي, علتي, علتي حداني انا والبي ما دومت ويالله يا هدس بسيلا سلم الحمد لله سيدنا السلطان ابو والمحسوب على سيدنا السلطان ابو الحق اللي بيمسوا الصلاه على عم الحق سلامه الشک برایی و کافر علی موعقلی کبر و کبر ای ای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 عزبت يا قلبي معاك وروحتي ما اتخلي لا صاحب وفيدا ولا صديق ولا خيق يا نمترق بعد خليل من اللي هيحمل يا زمن تقلل الجبال عد ما عد حل تعملوا غير البكاء. يا جمال على أحبابي أرحل وفاة الآل تفضل كتبه بمزاج يردو عزابي والله الفؤاد صباح بيحطاب أشعر وأدود أنا ولا عن عشق حبيب أسر وغطار إيش جدي يا زمان إيش جدي يا إيش جدي يا زمان على أحبي.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 فتح الاولاد وربنا يبارك فيهم وفتح <تصفيق> العبده ربنا يأتي جوشه على خير وربنا يزرحه فتح الجمعة ومنصور ورحمة وفتح الواشلة جميعا والليلة وصحب الليلة الله الله ما دي كنت دي دول. دول. دول. دول. يا حب مبليه، أصبني كي تفرحه، يا بوي يا والله أسيء، ويش بانك لا من بين سباهه؟ يا مواما والله أسير وش بعد كلام من ناس بعالو والصبر جميل على خرخ بخير والصبر جميل على خرخ بخير وعمر البعض في يوم ما يطول وشباك يا زمان وشباك يا زمان وشباك يا زمان على احباب فتحة لأستاذ أحمد نداح حمودة ربنا أوسع عليه وبرك خوالته وبرك أخواته فتحة المنيرة ورجال المنيرة اللي جمع حي وشرفة فتحة للشيك سبعيل عبد المعصر فتحة لأولاده لحسين وحمد وأولاده جميع ربنا أبارك فيهم فتحة للشريفة جميع للحج سيد نبفي فتحة لكفر عليم كل اللي حضروا وشرفوا فتحه للشيخ ابو الخير خير. قبير يا ربنا يبارك وفتحه لمحمد ابن ربنا يفرحه فتحه للشيخ حافظ ربنا يباركله ويبارك في اولاده فتحه للمراقب جميعا والفتح كفر عليهم جميعا فتحه لشيخي احمد جليل ربنا يرحمه والفتحة لمحمد ابن ربنا ارحمه والفتحة لاحمد محمد احمد مريدي والفتحة لمحمود والفتحة للملايجة جميعا وعودا 所以, 所以 طبيب الغوى لم يالي ولم طبيب ميلي المبالي ميلي يا أبا العالمين اللي بعد خمرتي وأستمع الالحان في حان حضرتي وانا في خذ اجمالي واشغال صوتي وأدرى ودفي أنا حين ترقص صريتي أنا أدرى ودفي أنا حين Pai, بين الباب والعلب <تصفيق> تخرط غيرني <هوني تصفيق> تخاطبني في الليل ا يا ليل يا لا اله الا الله Let's sure. sure. So I'll the بلسان حال الحال اللهم صل, صل وسلم باب على نورك الاسبق على نورك الأسبس وسر المحقق رحمتك شاملة شاملة اللوجود وأقربته بشهول واصطفيته لنباتك ورسالتك وأرسلته بشيرا ونزيرا بشيرا ونزير سرايا ونير هو نقطة مرم باقي الدائرة أقول غطر أمد أبو الغي سيدا حسن أقول غطر محسوبين علي ألا خطر ألا خطر أمد روالي باقي الدائرة وقال الولي وسد اشرف الالف القطبي الذي ففق بها الوجود وخص الصجود لاشرف المقبول لمواكب الابتداء والوقاده المحبوب أقسم سب حياتي في كلامك المشعور لاهل الكشف وشوه سرقة القديم القديم الساس بأجواه من جو قري آل الرجال الذي أحيي بهر وجوده. ادمين معدن وحيوان ونبى اشعب اشعب نورت يارب وحيوان ونبى فهو قلب القلوب وروح الارض وعلب الكلمه الطيبه القلم الاعلى And I'll show you the